يزهو في الرحمن لا ابها ولا اعجب فجلت قدره الرحمن لا اقوى ولا اضرب السهر في الرحمن لا ابها ولا اعجب فجلت قدره الرحمن لا اقوى لا أزك ولا عطيا وويجد الطير في البستاني لا عند ولا عطرى فح روائ ح الرح لا أزك ولا رطيا وويجد الطير